وويل للكافرين من عذاب شديد الذين استحبون الحياة الدنيا على الآخرة وصدون عن سبيل الله وابغونها عوجا أولئك في ظلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء وأهدي من يشاء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 يسومونكم سوء العذار ويذبحون أبناءكم ويستحيون لساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لا زيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد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 وَقَالُوا إِنَّ كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَتْ رُسُلُهُمْ فِي اللَّهِ شَكٌّ فَأَقْرِصَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ يَدْعُونكم لِيَغْفِرَ لَكُمْ يَدْعُونكم لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبولنا ولنصبرهم على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن فيهم التنا فأوحى إليهم ربهم 116. ولمسكمنكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقاني وخاف وعيد 117. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد 118. من ورائي جهنم ويسطامين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 أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا الله الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمَا يَأْكُلُهَا إِلَّا الْأَنْعَامُ وَالنَّخْلُ وَمَا يَغْرِسُونَ من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من نصير وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق وما وعدتكم فاخلفتمكم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 الذين امنوا يقيمون الصلاه وينفقون مما رزقناهم سرا وعالنا من قد من قد لان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلان الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فخرج به من الثمرات رزقا لكم 117. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار 118. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار 119. وأعتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار 118. وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصمام 119. رب إنهم أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت بواد واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه فاجعل افئده من الناس تهي الىهم ورزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم تعلم ما نخفي وما نعلن.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 119. ويحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 110. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتب إليهم طرفهم وأخذتهم هواء 111. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول, الذين ظلموا فيقول 114. الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعمتك ونتبع الرسل 115. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال 116. في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم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 يُبدلُ الأرضُ غيرَ الأرضِ والسماواتِ يومَ تُبدلُ الأرضُ غيرَ الأرضِ والسماواتِ وذرُوا للهِ الواحدِ القهارِ وترى المجرمين يومئذٍ مقرنين في الأصفادِ سرابيلُهم من قطرانٍ وتغشاوُه 113. سرابيلهم من قطران وفغشى وجوههم النار 114. ليجزي الله كل نفس ما كسبت 115. إن الله سريع الحساب 116. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا, وليعلموا أن اشتركوا في القناة